لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه فاذا قرأناه فاتبع قرانه ثم ان علينا بيانه كلا بل تحبون العاجله وتذرون الاخره وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره ووجوه يومئذ بَاسِرَةٌ تظن أن يفعل بها فَاقِرَةٌ كلا إذا بلغت الترافي وقيل من راط وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق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 مني يوما ثم كان على قط فخلق فسوى فجعل من مزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أي يحيي الموتى